ق「どう ذره في السماوات ولا في ولا ا ل أ ر ض ولا اصغر من ذلك ولا أ ك, إ ك ب ر إ ل ا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معدين. موسوعه ل ئ ك النابلسي ر ا للعلوم ذ ي ن أوتوا ا الاسلاميه ذ ي أ إ ل ي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 أ ف ت ر ي على الله كذبا أم به ج ن ة بل الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض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 ومن يزغ منهم عن أ م ر ن ا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته إ ل ا دابه الارض تا لقد م يعلمون ما المهين ا الجن كانوا الغيب لبثوا العذاب خر تبينت في أن لو ل كان لسبا في مساكنهم آ ي ة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 دلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أ ك ل خ م ط و أ ث ل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا 「وهل يجازى ِ ل ا الكفور」وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرا ظاهره وقدرنا فيها السيد 「今 آ も楽しみにしていても」 بعض بين اسماء أ ن ه م أ ا د ي ث ومزقناهم ك ل ممزق إن في ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ك ل ص ى موسوعه النابلسي ي ظَنَّهُ للعلوم الاسلاميه ف ر ي ن م ؤ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 私はこの世を変えたのは私はこの世を変えたのは私はこの世を変えたの ل 私はこの世を変えた。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 قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون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 ا ت ر ى الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستاذن ساعة ولا تستقدمون وقال موسوعه النابلسي ل ل ع ن و م ا ا ل ا س ل ي د ي ه ولو ترئذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إ ل ى بعض القول يقول الذين استضعفوا 「よし、この辺り م 見てみよう」 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أ ن ح ن صددناكم عن الهدى بعد إ ج ا ء ك ن ت م وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر و الليل والنهر ا ت أ م ر و ن ن ا أ ن نكفر بالله ونجعل له أ ن د ا د ا و َ أ َ س ر و ا ل ن د ا م ََ لما ََ ر َ أ َ و ُ و ا العذاب َََْ وجعلنا ََََْ ا ل ْ أ َ غ ل َ ا ل في ِ أ َ ع ْ ن َ ا ق الذين ََِّ كفروا ََُ هل َْ يجزون ََُْ الا َّ ما َ كانوا َُ يعملون َََُْ َمَا في مِنْ مُتْرَفُوهَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ أَرْسَلْنَا إِلَّا قَالَ إِنَّا كَافِرُونَ قَرْيَةٍ نَذِيرٍ فِي بِهِ 「こんなに大きな声が聞 ث えたら」 ترى النيس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آ م ن وعمل صالحا الا من آ م ن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جَزَاءُ بالضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في آ ي ا ت ن ا معجزين اولئك في العذاب محضرون 「こんにちは。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 قالوا سبحانك أ ن ت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أ ك ث ر بهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ض ر を言うことを ل うことを言うことを言 و こと ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النير التي كنتم بها تكذبون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 「パリの数 ا إ 何でしょうか?」 موسوعه النابلسي ذ ي للعلوم الاسلاميه إ なぜならば私たちはこのように思い出してもらうこともあるかもしれ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 قل إ ن م ا أ ع ظ ك م بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ت ما بصاحبكم من ج ن ة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 وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق パパは何 ي 言うのかわ ي らない。 إ ن ه سميع قريب ولو ترئذ فزعوا فلا فوت و أ خ ذ و ا من مكان قريب وقالوا آ م ن ا به و أ ن له مؤتناءش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل و ي ق 言 ف و ن بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما ي ش ت を و ن كما ف 言葉を言葉を言葉を言葉を言葉を إ ن ه م كانوا في شك مريب